كل ليه على عرشه ت فردي بكل خير ربنا حكيمتا بلا عمد رافع سمائه هذا النص أغاتي هاي اتفرج يبكي خي يبرياء وعلى الارض ربنا بحكي بلا عمد رافع السما حد من اشراف نسائي حليتون منتظما جسدت وفاطمه اي حليتون منتظما زا <تصفيق> قتله <تصفيق> فاطمة المعصومة صارت سيدة نسوة زمنها <تصفيق> للشعر الشاب علي السقائي <تصفيق> فاطمة المعصومة صارت سيدة نسوة زمنها الخالق يبلط فاجتباه يا بما عاش ايام امتحانها بيمى يحتسبا لقاها ترثي <تصفيق> يمنو عايزك كل مصايب هكذا ولها حق العزاء اي يا رجعي قبل ما نعيي المنعاي صوت بيلمع صوت طلعتي منر ري المدينه والوصال رضاتي دعي كنه هاجر وبسعيها يا صفى ويا مار واتسعي انه صوت صفى قبل ماينا ايل سيدتي سيدتي هذه الليله لمحبيني العتيم نار ضيء المدينة والوسالر رضاتي ادعي كنها هاجر ويبسعيه بيا صفو يا مار وتسعي قتلات قتلات <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <مشاء> الله وغار ما مثيله أول الغرب راح يوتيت وبغربته عليها تيخشى يغدر المأمون بيسام مثل ما تيخشى على عيسى ام هي العاد ا ماريام وتمن لا ترى رفع صول سماء ولا حق هذا قتل ام خو الم مثيل اقول للغروب راخي وتيتم وابغربته علي يهتخشه مثل ما تخشى على عي شر امه العذ را ما يريان وتمن لا ترى رفع صول Like, uh -oh. تجري دمعتها على خدها وشابهت عماتها زين وشابهت عماتها زين ايب الغوار تجري دمعت ها على خدها وشابهت عمات هزينة صدق ما شافت أخوها وجسم من دم مات خفار لكن ما ها مات ثياب نسخه تون ثي ثانيه فكزي نبي هي نسخه تون ثي فكزي نبي هي قجبك تروا قوت تروا هكذا شاء حكذا فدو فدو اروح لك عمي سجى يا حبيبي عيب الغرب ليفاغ خوها ولتيل مع صومتين تجري دمعه على خدها وشبهه تعمت هزيه او شعب هت عام مات هزيا الصديق ما عاش او جسمي من دم مات خضاب لكن ما هاوت علي انا على هاتي <تصفيق> يسعر الرضا قتل. هلا هلا بالنشامة. يلا بو يا. فاطمه بھائی المصيبه بالغروب ما اسمو مماتت ما ای وين دفنت غريبه قبلا وين دفنت غريبه تريد تهيت مصاب وت الشعر يبجم رت لهيبه ما جت اخوها عليها مايب فعل نحيب لاها حظ العز اخت الرضا قلت